تقولها. وذلك علوم خطاب في يوم السخيفة قال وقد كنت دورت كلاما أي جهزت كلاما فإن رسل تتكلم في خطبة أو محاضرة أو كريمة أو مجلس أعد ما يستقوا الناس وهناك أيضا إعداد متواري مع الإنسان يتخلم بيعده في كل حين حتى أنا الآن أنا أتخلم في كلاما دهنيا في جوكك حتى قال بعض أهل الأدب يا ليس لي عنق النعامة يقول ليس في عنق النعامة حتى إذا خلت السلم من القلب وأنا لا أريدها أستطيع أن أصل إليها قبل أن تصل إلى اللسان يعني من كل عنقها اليوم بعض الناس عنق قصير جدا فما أن يطرع على لسانه على قلبه كل مباشرة أداها للناس وأظهر للناس وقد تكون ثقيمة وقد تريده تريده الموارد فليجتنب الإنسان من العبارات المستهجة التي لا تقبلها الأسماء ولا يقبلها الحاضرون نعم لتأمل عدة لماذا تتسلم وما هي عائدة وتتحمل في الجباره ان دون تعلم أو ادرك وتأمل عند الاولى ترى حيث تختار الطالب المراتب للانعان المراد وتأمل عند سؤال التالي ايما تفهم السؤال على وجه حتى لا يختفي مغزاه وما بداه غرامي اثر الثبات والاحباط في حل التبادل الاحب يا في الملمات والمهمات ومن الصبر والثبات في الكلام وَصَيَّفَ السَّعَادَةَ بِالْقَلْبِ عَلَى أَشْيَاءٍ فَإِنَّمَنْثَبَتَ أَبْكَرَ نعم منثبت أبكر لا فضل أن العلم يأتي في جملة فالعلم الذي يأتي جملة أو الذي يأتي في دورة يذهب في دورة ها العلم الذي يأتي في دورة يذهب في دورة مجرد ما تدور نصارى واحد يذهب أصلاً العلم الذي تريد منها يكون في يوم يذهب في يوم العلم الذي تريد منها يكون في سنة يذهب في سنة العلم الذي يستمر مع في معك هي تحياتك الصغيرة معك هي تحياتك اليوم أحمد, أحمد الرحمن بعد يمشي في أحد جوانب بغداد وفي يده محبرة ويركب بمجلس حديث فقال له واحد العامة يا أبا عبد الله يركض ومحبرة إلى مقبلة إلى مقبلة أنا ضار الحديث إلى مقبلة هذا الذي يقول يركض معنا فعل فتبت في طلب العلم يقول مشايخنا من تعلم في كل يوم سألة حاضر علم في سنة ومن تعلم في كل يوم سألتين حاضر علم في سنتين يطولنا فاستعجل فخذ العلم الهويلة لا تستعجل العلم لا تقفر المصوص من الوحياني تقفرا وإنما عليك بالتؤجة والهدوء والاستزام في طلب العلم عند مشايخ الملازمة التامة يقول الجويني في أبياته المشهورة أخيراً تماهي العلم إلا بستة سأم بيك عن تأويل تفصيله لدياني ذكاء وحرص واجتهاب وبلغة وصحبة في إستاذ وطول زماني فطور الزمان والمرازم ومثابة العلماء وسين يبقوا عندهم حتى يتوفى الله واحد. لا كل ذلك منسوب استمرار العلم وحياة. نعم. على الحقيقة هو القسم الثاني كيفية في الطلب والترقية. نعم تقدم كل ما تقدم معنا خمس تسع سنوات كلها منافقة أن تنسى. الآن يذكر لك أوصاف الترقية آلية طلب العلم هناك آداب ينبغي أن تستنى تستند إليها. <تصفيق> وهي ما يعرضه الآن في الانطلاق فكيف الطلب في طلب العلم بعدما هيات نفسك هيأت هذا الطالب وكأن القلب قالت يحمل هذا العلم هيأوا بكل هذه الأخلاق 15 خلق الآن نفسه في الانطلاق في طلب العلم نعم ثادثة علم قيدية الطلب ومراتبه من لم يتقن الأصول فرم الوصول نعم يقول العلماء من من يتقن الأصول فرم الوصول أو من حاز الأصول ضمن الوصول أو من حفر النسون حاز الفنون، ومن تتبع الحواشي ما حوا شيء، فطالب العلم دائما أن يبني بنائه على أصل ثابت وعلى قاعدة ثابتة، ولا يستعد العلم، فلا بد من بناء الصحيح كذا أقرأ ماذا أقرأ عند من أقرأ بماذا ماذا أحفظ ذايمين أحفظ، فترتيب الفنون وترتيب النسون وترتيب القراءات. هذه من أهم المهمات على قائب العلم أن يعرفها قبل أن يريدك في ميادين العلم وسيذكر المؤلف بعضا من ذلك نعم ومن رغم العلم جملة فهب عنه جملة وفينا أيضا ازجحام العلم في السمع وظل في الفهم نعم ازجحام العلم في السمع وظل في الفهم فإن رأت أن تأخذ في اليوم الواحد أكثر من فن وأنت لا تستطيع فهمه فإن هذا لا يفيدك بل لا تفهم وإنما إذا اقتزنت في طلبك العلم فجعلت حديث دروس والفحص دروس ودروسا وللتحفيز دروسا وهذا كل هذه سارة عالى يجعل العلم يثبت سبعة كامل وعليه فلا بد من التأسيد والتأتي لكل فن خصبه في ضبط أصله ومقتله على تاريخه لا للتأسيد الثاني وحده وما اثرت من نعم فلا بد من تدرب يقول عبد الله بن عباس في تفسير العالم الرباني قال علماء الربانيون هم الذين يبدأون بالصغار العلمي قبل الكبار فعليك بالصغار العلمي قبل الكبار عليك بالمتون اولا خذ مثلا مختصرا في كل فن من الفنون العلماء قد خدموا هذا الباب ففي كل فن من هذه الفنون مثلا من المسون اما من ثور وانما موضوع فقد مثل ان الوسول ثم عرضه على عالي من العلماء حتى بيّن لك الإشكال ويثبت لك هذه الاصول واياك واياكوا بان يختلف واياكم مسائل خلافيه فلا تخوف في وجود الخلاف والفقه المقارن وانت إلى الآن لم تصل نفسك على مذهب واحد ترى بان هو لله عز وجل نفسك اول على مذهب واحد عند شيخ على قائده واحد ثم بعد ذلك تتسع الدائرة قليلا تتسع الدائره قليلا حتى تصبح قد المست المساله من جميع اطرافها نعم وقال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتبرأه على النادي على مكسن ونسرناه تنزيله وقال تعالى وقال الذين نفره لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت نبيه فرآله ورسلناه ترسيله نعم القرآن الكريم نزل على نبينا محمد السلام نزولاً منجماً ليثبت الله تعالى سعاده فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليواقب أحده نعم قال تعالى أَجَدِينَ آذِينَاهُمُ الْسِتَابَ يَثْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي قال هذا يعني متتالي يثلونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِي يعني متتالي نعم فأمامك أمور لا بد من نراعاتها في كل فن مطلوب وإذ حذر مكتفر إليه فحفظ في كل فن مكتفر يعني مكتفرات وفي يتخذ الألة بعض هذه نعم لابد على شيخ لأن طالب العلم ينبغي أن لا يقصفي بفهمه ولا بقراءته فربما قرأ السلم على غير وجهها فأساء في فهمها فعمل على غير هدى بد أن تقرأ الكتاب والنسلم على شيخ حتى تطبيقه بطا ثاما ثلاثة عدم الاستغار في المطولات والتفاريخ المصنفات قبل قطر والمسطان في الأرض فمن أطال القفزة كترة عنطر فلا بطير القفزة وإن أن أمشي خطوة خطوة لا تستعجب فلا تقفد إلى مطولات وإلى كتب الخلافيات وذكر ابن جوزي في صدر قاطر أنه ينبغي على طالب العلم أن لا, لا ينظر في كتب الخلافيات في بداية الطلب لأن هذا يشد في الدهن ويضع عليك لمستصل راحت ستبتعد بيها عن كتب الخلافيات نعم أربعة. لا تنتقل من مقتصل إلى آخر بلا كوني وهذا اليوم أشبه الكشكول بعض الناس معلوماته كمجموع فوائل فقط ليس عنده علم مؤصل عنده من الفخي أبواء ومن وسطها الحديث أبواء ومن فرائل أبواء هذا غير صحيح وإنما أصل نفسك في كل فن أصل نفسك بقواعده قال أهل العنف خذ من فن خذ من كل فن شيء وخذ من وخب من فن كل شيء فانت هذا الدون بين عينك خذ من كل فن قاعدة خذ من كل فن قاعدة فجأتا عندك دراية مجملة عامة عن صحيح الحديث، دراية مجملة عامة عن أصول، دراية مجملة عن الفرض، تعرف وما شبه ذلك. ثم بعدما سأخذ أصولها كل هذا العلم، أمضي العلم الذي في قلبك ميول عليه، واتجنه وخذ منهم كل شيء. نعم. العلم قيد والكتابة قيد، قيد يودك بالحبال موثقا. فالعلم لا بد أن تكتب وإذا قرأت كتابا فاقرأه على أنك لن تعود لأي مرة أخرى فكأنك مواجه قرأه طلاب مواجه ناقص به أخله نقله أقرصه قلمه أخرج كل ما فيه من الهوائد. فوائد فوائد حديثية فوائد بطهية أشعار جميلة قصص أطلع غريبة تقالات مطبعية صحفات مطبعية كلها في كتاب سهلا لأنك لابد تحتاج فيها بعد العودة إليها بسهولة عندك مكتبة فيها ما يقارب عجب الى كتاب فمتى اعود لكتاب الاول اذا كنت بجانب راسول المكتبة هذه فاذا ادخلت لكتاب الاول وراتا تقراها فان انخل ما فيه من فوائد هذه الفوائد العلمية وهذه الفوائد العلمية وسيدكم مؤلف طريقة تدريناها إما ان تكتب هذه الفوائد على غلاب كتاب، سوى استقهر وإما ان يكون عندك في المكتبة كتاب كبير فقل الانس والبستاذ ومشان مجال اجعله لصيد الفوائد وإن كنت على الكمبيوتر فجعل ملفا في جهازك لفوائد وخلد فوائد وهذا هناك جملة من العلمات من سلقوا هذا المشكل حقيد الخاضر كله فوائد الفوائد لابن قيم فداع الفوائد لابن قيم أكبر كتابة الإسلام الذنوب يابن وفاق العقيد فيما يقاله ثمية نجدد فكل من طرعيك فائدة ومرضك شعر ومرضك فدى قيده هواسرة في ورقة في جيب في معك في جوالك تحفظ هذا بيت الشعر مثل ذلك ثم تفضه في كتاب عندك ذا المصحف. نعم. الإنسان يمنع نفسه بالصلاة والتراتب والاتهام والتحرب والتشكي والحلول إلى ما ضوئه حتى تبيض هو وكان من رأيه أن لا بد من إنتهاء النفس يوما فكلما مرة أخرى. ما طلاب الله بالعلم خبر النجاس والنصائح الإخوان والطلاب في الثالثين في طلب العلم. فكان نراي أن العربي الماليجي ألا الطالب في التعلم في التعليم إلى علمه وأن يقدم تعليم العربية والشيع ثم ينتقل منه إلى القرآن. يبدأ أولًا بتعلم التوحيد. هذا العلم يبدأ أولًا بتعلم التوحيد وجاء ذلك آثر عن ذلك رضي الله عنه وأربعة سنين ماشوا في غيدهم يتعلمون بعد التوحيد ثم تعلم القرآن. فيلقى الصبيان توحيد الله عز من ربك ما دينك من نبيك ما أعظم ما أمر الله به ما أعلم ما الله عنه ما هي أركان الإسلام من أفضل الصحابة وهذه المؤسول الثين والملة يلقنها الصبي تنقينا ثم بعد ذلك يحفظ القرآن كام الله عزيز ثم يعلم اللغة والشفاء لكن جعلت الله من الضرجون لأن العوامل لا تفاعد على هذا أن المقدمة هو أن يراغذ القرآن الكريم وحكره لأن الولد ما زابت الحجم جم قادر الجمل، فإذا تجاوز الكلوم فاعوا بجره يقول بمنفح الحنبري في الأدابة الشرعية جلس عاد قلمائنا على البجاءة بحق كلام الله عز وجل فلا تحق المجد يتعلن التوحيد فيبدأ في أول عمر مستقبل الحياة بحق كلام الله سبحانه وتعالى لأنه اللي مقاف لأبيه بيتهاب السن فلو بلغ العاشر والثاني عشر وأمره والده على أن يحضر عند الشيخ ويحضر القرآن لربما عطى و أو حضر على غير إدخال ولكن في مرتع العمر ينصح لوالده فيحضر القرآن ويشفيد بذلك بهذه حياة نعم أما الغرض بين إذنين الأسفر فهذا يحترق الاختلاف المتعزمين في والنشاط هناك من لديه على اليوم أكثر من درسه ويستطيع ذلك كله هناك من الناس من لا يستطيع يأخذ على قد ما يصبي. نعم. وكان من أهل العلم أن يدرس كثر الحنبل لإجاد المستمع، لإجاد المستمع إلى والمغني إلى بعدهم، لقلادة في المهلين ثم المغني لقلادة في العالين. ولا يسمح إطلاقاً الأولى أن تجت في ذنب الثاني وهذا دفع, دفع التحريم. نعم، هذا وهذه كتب كلها كتب قدامه رغم تعرائذ الأول. وبالقدامى رحمه الله ألف من المؤلفات ما يناسب العقل الحاضر كما قال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال صنف من المؤلفات ما يناسب ان يكون اليوم في دراته النظاميه فالعمدة يناسب ان يتفوق الناس بان يكون في المرحله الابتدائيه والمغني يناسب ان يكون في يناسب يكون في والمغني يناسب ان يكون في المرحله كلها متدرجه فالعمدة على قول واحد مشهور المذهب والمطنع يكون في الخلاف المذهبي والكائفي أوسع في ذكر الخلاف المذهبي وغيره والموقع في الصفح المقارنة على وجه الحموم نعم وعلم أن تقليد المختارات من مصولات التي يؤدد عليه الطلب والسرق لدى المسارف تقتليد غالبا من قدر إلى قدر تحسينات المذاهب نعم لأنه تقييد الناس بمسؤولهم معين هذا صعب فلا يجعل من طلاب العلم مثل عندنا في حجاز أو في مجلسة أو في الجزيرة العربية يقبل منهم أن يعلموا بالنسونة التي تعلم بها في المغيب العربي أو في هذه الهند و باكستان أو الليمان و فلكل قطر مذهب ينتشر فيه أو عناية متوارد من نهاية العلم يحضنون بها فالهند و باكستان النظر والشرح والتفصيل على كذب الصحاح والثنى المستنيد و حتى لعامة الناس ومشكات المقابيح وبلغة المرام وما شابها بالك ومسلم الكتب في وصول الكتب ونقص الفكرة في الحديث وعندنا هنا لهم ايضا اختراف معجنة من كتب سيكون مؤلف هنا وملاقنا يقضون كتب مثلا مثل بشجال أو يوم المصطف عند المالكية أو ما شابه ذلك، فكل قطل من الأبطاب لديه من كتب ما يهتم به نعم تفتدق غالبا من قطر إلى قطر برسلات الخذاب وقال نسأ عليه علماء ذلك القطر من هذا المختصر والشرر سبيه دون غيره والحال هنا تفتدق من طالب إلى الآخر السياس الغرائح والكهوم وقوة الاستعدان وبعث وقرودة السهن والنوقف وبس كان الطلب في قطرنا بعد رحالة الكساسين نحن في حيثنا في قطرنا حيثنا في قطرنا العربية حيثنا من معنى بعد مرحلات المساجد والأفضل جزء القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاثة كدا مساجد في في دروع المساجد المكتبين ثم المذوبيين ثم المترجمين في التوحيد لغة الخصوص وأدراكها والقواعد الأفضل ثم كذف السبوهات ومن انتجاب التوحيد أربع أدوى للسيخ محمد بن حمد الله تعالى نعم المتوقف والمتسدي والمتمسك هذه مراحل كان أهل العلم ورصدنا صلى الله عليه وسلم وهي طريقة الشيخ محمد بن حمد رحيم وهي طريقة الشيخ عبدالحز بن بازعه وفعالة مبدأي تعليمه للناس وخذا بطريقة الشيخ عبدالحز بن حمد بن عثمين إذا انت وقع الله كان يفيق النظر فيهج على المتدعين درس المتوسطين درس والمتلقيين برض وهذا كله يرجع الى, الى, الى نفس طريقة المعلم فهناك من المعلمين من يستطيع ان يفيد الكل الشيخ ناصر عبد العزيز باجح ناصر في آخر حياته ودروسه كان في حامس الناس يستفيد برضه في العالم والقارئ والمتنفس والمتوسط وحتى العام يستفيد من الشيخ إلى آخره معناه هذا كتب كله تسمى الشيخ محمد أبو هارب ثلاثة واثرة ودلت ودلتها وادلتها وكشف الشبهات وقواعد الأربعة وكتاب التوحيد هذه كل من المعلقات الشرعية وهذه ينبغي على الطالب عندما يهتم فيها وأن يبدأ بها في علم التوحيد. نعم. أنا في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواصدية ثم الحنوية هذا الظهور من المألوف في هذا تعالى عندما قال في توحيد الأسماء والصفات. صحيح أن أعلم وأن العقيدة لأن هذا الكتب ليست خاصة بالأسماء والصفات. فهي تتكلم عن الأسماء والصفات وعن سائر نتكلم عن اسماء الصفات وعن سائر الغيبية فالعقيدة الوسطية ليست خاصة بالاسماء الصفات بل هي أول اسماء جزء جدع منها وإذا يتكلم عن أصول الإيمان السبسة على وجه العمود فلو قال مسائل الإيمان أو قال العقيدة لأن العقيدة معنى شامل تشمل ترحيد وغيره كان أصول نعم ثلاثة وهادة يقل إثنال التسجيلية رحيم الله تعالى فالعقيدة الوسطية تقليل اعتقال العقيدة الكموية العقيدة الوصية تقرير اعتقادي، العقيدة السدمورية تقرير تنظير، العقيدة الحنوية إلزام وحجة ومناظرة. وهذه هي طريقة الشيخ السالم الجمي في هذه قطبه الثلاثة. العقيدة الوصية تقرير اعتقادي فقط، لم يذكر أي مقالة مخالفه، وإنما ذكر مقالته السنة. والعقيدة السدمورية تقرير تنظير أعطاكها من القواعد التي تناظر بها. القصوم، القول بالذات، القول، لا قول بالاستفاد، القول بالذات، القول بالاستفاد، القول وهكذا من القواعد السبع, السبع الذكرها في السالفة في أول تدمرية وحموية فيها وهي فيها مقاتلة ثلاث في فات الله عن جود النعم. والتحاويل ما فيها، والتحاويل ما أشرحها لنا بالعلم حياهم صلى الله عليه وسلم. والعلم يستنسل لأن فيها مخالفة لتفسير إحنا. الناشيدية ولا الشاعرة الذين يظنون بأن هذا مذهب أن هو مذهب الحنابلة فقط أو أنه مذهب ااا بعد الحيني وما أدّى هذا هذا هو رجل ااا الطحاوي بجانب على مذهب ااا الإمام أبي حنيفة ومن ذلك هو في جملته على مذهب أهل السنة والجماعة، وسبقه سبقه ترخوهات لأن العجز الطحاوي الحنفي بالعجز الحنفي أيضاً شروح نعم وبينهوا الأجرمية ثم ملح الأعراب الأجرمية نسج هذا الأجرم فحمل النحل وملح الأعراب الحليدي وعن أفضل وأنفع المنظومات المختارة حتى فيها يعني ميزة راقية في تضمين أمثلة في الأبيات تضمين أمثلة في الأبيات يقول ما يدخله من وإلا كان مذولا بحثا وعلى مثاله زيد وخير وغنم وذا وانته والذي ومن وكان فدرج الأمثل في الأبيات يعني مستحبة للطلاب وتستفيدون منها أقوى فائدة فنحت العراض من أنف كثر النحو المصفرة على شكل نظم وقد سرحها ناظمها الحريري في مجلد لطيف ثم قطعنا ذلك الموجان الذي من ذلك هذه الحديث الأربعين الناوين الأربعين الناوين هذا لعل من خلوص نيته على رسول الله عز وجل. فهو كتاب قد ذاع أصيص وانتشر بين الناس ويلا في الذين ألفوا في الأربعين نيات كثير جثة ولعل وكان الناس من قبل يهتمون بأربعين الآجربي فهي أشهر عند السلف وعند العلم من قبل كانوا كان يهتمون بضراءة الأربعين الآجربي وهي أشهر وأظهر ويمطبوعة ولكن قل من يعتمج عليها اليوم وهي مهمة الأربعين الحديثة النبوية التي أمر النبي عرخان بحفظها الأربعون الآجرية وأنه يرغم فعالة لا شك أنه أجنى الحديث التي تعد من جواب عكلين النبي ومن شأها كانت من ابن الصلاح ثم أضاف عليها دماعة منها العلم حتى تمت إلى أربعين حديثا ثم تم حافظة الرجل إلى خمسين حديث وصاحة في كتاب مافع يزن بمثقار كلماته ذهبا ومسمى بجامل علوم والشكل النعم ثم عبد بالأحكام للمقبسين ثم بلوغ المرام في الحجر عبد عمز الأحكام المقبسي عبد الغني عبد الوحيد المقبسي رحمة الله عز وجل صاحب العقيدة وصاحب الثمان في الزجاو وهو كتاب شرحه أئمة مذاهب من كل مذاهب ما أنه حمدا ولكن يتآس هذا الكتاب ونساء على منهب أهل الحديث يسمى به أهل الحديث وأهل العلم من كل مذاهب ومن أفضل شروح هذا الكتاب كتاب الإعلام كتاب الإعلام كتاب الإعلام من الملقل من أنفع شروح هذا الكتاب ففيه من الهوائد الشيء الكبير ولعلّم المُنطفلات المفيدة تجدر العلام الشيخ العلام عبدالله بلسام رحمه الله تعالى فهو كتاب النافع المُنطفل ومفيد يصلح أن يقرأ في المساجد وعاملة الناس وفي البيوت في اجتماع الأهل والزوجات والأصدقاء والأصدقاء, والأصدقاء ما شبه ذلك نعم ومن قل المنطقة المحيطة هي ترقيمه مغاف تعالى. المجد جدس خسران متيني. المجد جدس خسران متيني. أحمد عبدالحليم عبدالسلام عبدالسلام متيني راقبهم المددي كتابه منطقة أخبار وهو اخر ما قرأنا على الشيخ المستقب العزيز الباز رحمه تعالى في درسه الطويل ولم يكمل الشيخ وأنا انتهى عند كتاب البيوع وتم بعدها الشيخ عبدالعزيز الشيخ الغروث أحناء. الكلامات و... <تصفيق> الست الصحيحين أربعة الكلمات الست الصحيحين أربعة أغراض طرد الجن أغراض سهم وتعاقب على مشاكل وأغراض جلد أيضا على مشاكل. نعم. وفي المطراه نخبة الفكرة لبني آدم. نخبة الفكرة جمع, جمع الفكر. أفكار وجمع فكان من الأفكار وأخرج منها هذه الرسالة المسطرة المسمى بنخبة الفكر في, في مقطع الحديث وهي رسالة ناجحة مسطرة بها كتاب علوم الحديث في المطراه. نعم. ثم البية العراقي رقمه الله العالم البية العراقي الذي يقول جاء يقول راجل ربه المقتدري عبد الرحيم في سئل الجسد الأجاري البية ما نطيعه وأزل منه وأنفع البية عليه الله وجل معنى وبالفرص مثلا دابوا الغذي إلى نعم دكت في فقط في فقط الله تعالى طالب القناعة طالب من المغن فاختفره وتمه جاذ المستقنع نعم أو ثم نعم وعمجة الزب ثم المزهد نعم انخلاف المذهبي والمغني انخلاف العالي ثلاثة منها لذن المجانس رحمه الله تعالى نعم وفي وضوء الزب الورقات للدويني رحمه الله تعالى نعم ورقات حتاب المختفر للمعالي الدويني رحمه الله تعالى وإن حذر أيضا نظمها للعنغريطي فهو نظم رائق وشرحه الشيخ محمد بن صلح الدنيا رحمه الله تعالى نعم ثم أرضة الناضر من أجامج رحيم الله ورحمه هذا الناضر المقدام مضوع في مجلدين مضوع في مجلدين وهو من العمل في أسطول الفقه المذهب الحمدين وهذا الكتاب على كذا حجمه له أيضا قصته مع الشيخ الهدى سيدي رحمه ورحمه ورحمه ورحمه أنه في عيد من الأعيال قال له أهل بيته اذهب معنا العيد وكان من قبل يأخذون للعيال في خارج القرى يستمعون كل الناس ويفرحون بالعيد ويقدمون ما عندهم من المطائم فقال شخص أبنثيميا أنا لا أخرج معكم أنا أخرج خروج راع ما مبلح للوقت فخرجوا في الصباح الباكر وعادوا في آخر النهار فلما عادوا بيدا في شخص أبنثيميا جابت سلبي قالوا ما استبثت من جروسك قال استبثت بأنني حفظت الكتاب روت النظر المقدامي روت النظر المقدامي جرت الآن في أربع سنوات في الجامعة وحفظ شخص أبنثيميا في نص نهار أو في نص يوم نعم. في فرائض الرحلية ثم نعدها فيها نعم ما أنفع مسون في فر فحمل الفرائض الرحلية نعم والفو... أشويش أشويش قضي... والفوائد الجنية والفو مع الشروط ولا الشروط ما أتحلح الشيخ ااا بنجاسم على الله تبارك وتعالى أنفع الشروط المطلقة وإلا قد صاحب السك المرضيني وجماعة وإلا الحاجة بنجاسم ناجعة والفوائد الجنية مع الشيخ الشيخ البعض من الشعراء يقول ما هي إلا نفر ل الرحلية البوايد الجريه لشيخنا شخد عز البالد ما هو إلا نثر للرحلية فهو سبيلة الشرح للرحلية وفي التذكير التذكير بن كبير رحيمه الله تعالى نعم ما نأنفع التفاتير مخفرة فهو باعتبار غير مكتب التفاتير مختصر نعم وفي أصول التذكير المخفترة لشيخ الإستان الأساسية رحيمه الله تعالى وفي التذكير بن نبوية مختصرة لشيخ محمد بن عبد الوهاب voitko hänellä myös? Oletko العناية بأشعائها كالمعذبات السبع والقراءة بالقاموس في بيروت بادية رحمة الله تعالى. وإلى حب الناشئ في القرآن الكريم على سعد السوفيني والبادية سقدي الله عزوجل. يستحب أن يحفظ أيضا بعض القصائد العربية التي فيها نحاس الأخلاق. كثائية الديري تفوت في هذه الأيام فترة أو نيسة حشطاني أو أولانية الغزل ضمن الوردي أو أولانية العرب. كل هذه المنظومات التي فيها محاسع أخلاق وإنصاد إليها يستحدث أن يلقنها الصبيان ويحفظوه وهذا من نراحل الطلب في المنون مع ذلك يأخذوها بجرد المطولات جرد المطولات عن طواء السريع وهذا ينبغ على طالب العلم كما أنك تختم القرآن في كل شهر أو تختم القرآن في كل سنة عند ضعيف الهمة فينبغ أن تختم صحيح البخاري كل سنة وكان الآن في العلماء إلى عهد القريب يوم في بعض البلدان عام الإسلامي الآن موجود في المغرب وباكستان من يختم صحيح في كل سنة ويختم في كل سنة شيخنا الشيخ الله مدني ختم صحيح مسلم أربعين مرة وخمس وفعين مرة, مرة كل من تهم منه مرة يُعيده مرة المسرى وزررتها الناس ويحضر أحيان بعض الدروس ستية النساء حصر عدد النساء ما يقال ستية مرة وهو محلماء السمنة في, في لهو المقصود بارك الله فيكم أن ينبري أن يتعود قارعينها الجد المطورات، فعيبه على طالب العلم أن يمضي سنوات الطوال في طارد العلم، ولم يقرأ صحيح البخاري من الجلد إلى الجيل، ولم يقرأ صحيح مسلم من الجلد إلى الجيل، أو أو, أو المهاجات الصفة والمرات الصفة. ينبغى أن تقرأ هذه الكتب، لو قراءة اجعل لك في كل سنة ختمة، وحزز هذه الكتب، حتى تعرف وقفاتك، وتعرف من تقرأ في مجالك، حتى تقدم وقتك وتغطي الوقت على إنجاز هذه الكتب ناء. مسك أذية كثير وشسيرهما ورددون على كف بسيف الإسلام السخيمة وتجديد ابن قيم رحمة وموافقة على حتى ذات بعد السلام الشيخ الأرخان بن سعيد الله تعالى أن من من اختصر على قراءة قصب بن سيد بن طيب كفية بأن تخبئه حال المعركة. هذا الكتب نافع فلقب في مختلفة كان أحيب الأكبر من كتب شخص الإسلام والكتب من, من ولا تكون طوالة قراءة الصحف المدنة وإذنما تكون طوالة قراءة العمدة والمرجع لأن تقواها مرّة ومرّة وطدع لك خاصة في فوائدها وما فيها من, من, من فجج وعبارات شخص فالكتب دياني من جعوة ومساويني قد بار فالدروس السنيبة على الناس يقول دروس سنية ودروس سنية لأن الدرس لا تصدق السنة فالدروس من السنة والبهاء فهي مجموعة مجموعة ل لجمع محمد عبد الرحمن بن جاسمpeace وتعالى أو مجموعة الرسال الرسال النجدي مطلوب في خمس مجلدات هي يعتني بها طارئ الغلب والفصل في مشكلة نعم نادية من محباتي في احتفال لها كثرة أنشودات عارمة في فبعد طلاب الهجم إلى زفاعي القرحة ثم تكونوا فردولة قمير طلاب القرح وفي الأعقاب جميع الطلوات القرحة في عقد الزروس وكانوا بأذب جمع وتقدير لعدة هس من الطرحين على هنهج السلف الطارج رحمه الله تعالى ولا يدع على من يكون العكب اليوم هل يكون العكب على طلاب العلم أصحاب الهمم الدلية أم يكون العكب على العالم الذي لا يجز في طلاب العلم فقد قال بعض مساريخنا قال ملي بشيخ يرابط اليوم يوم كامل حاول الشيخ الأن أخذ حال الأوقات ذلك الحين كانوا يدرسون بعد الفجر إلى أن تتبع الشمس مبوحة ثم يذهبون إلى السيحون حتى الظهر ثم دلتوا بعد الظهر ثم دلتوا بعد ثم بعد العصر ثم بعد المغرب ثم بعد العساء مجلس الخريف وبعد كل الثلوات هذا الذي يجلس الناس اليوم كل هذا الوقت لك شغل الناس في بعض المنافذ الدنيوية وبعض بعض الأشخاص الرسالية ومع ذلك فريد ما بقي لإنسانة عالة خير ولعل لباق بعض مثلاً اليوم في الدروس اليومية المستمرة في الرياض وفي القاهرة وفي مصر وفي جميع المدن العالم الإسلامي تعدد لكن سطع البقاء الخير الذي ينبغي على طالب العلم أن يقتدي به وإذا أجرت وصار منهم من أراد أن يجد غفير والحمد لله جرب العالمين فهد من عودته الى اطالة الطلب في اجراء المختفرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حيثها لا احتمال على فهم حتى اطاع الشلاب ولا حق ولا فهم وفي قلوم الكرمين من الصغي والشوائد والكدر سير على مدنة الزرع والله المتعان وقال الحافظ الضمان يسمه صرد زاد نعم المتوفى سنة ٢٨٢ في هجرة رحيمه الله جعاله يحتاج صادئ الحديث إلى خلق فإن رجحت واحدة فهي نقص يحتاج إلى أرض جيد ودين وضطح وعداقة في الصناع مع أمانة تحرك <تصفيق> منه أولده أي ذهري الأمان بينهم هنا فيه وفط في حدس في حب في شد في نعم في حدس الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا فسيا نحويا لغويا نحويا نحويا لغويا فسيا حاليا ثلاثيا السيا نصف بيده بيديه ويحصل في مجدد الحب من التواريخ واجبرتي خمس مئة مجدد وأن لا من طلب العلم إلى المنادي بمئة قارصة ودواغة وإلا فلا يتعين أسأل الله عزيزي أن يجبه لكسفنا إذا كان هذا كلام رحمه وتعالى يقول طالب العلم أن بغي أن نكتب في يده مجلد من أنه مئتي مجلد ويقتل ما يكتب خمس مجلد ما الذي شخص لا يتعيني أنا سخصنا لأبي ممن من أن من أن ينتخ مجلد واحد من سنة دعوذ مرة وهذا أسلوب الأسهلين حفظ ختب واستخضار ما فيها من آثار وأخبار نعم وهذه كلها لكل جاءت بعض الآثار عند بن العين تشري الناس وأشفه لأزمانهم من شبعهم بآبائهم وأمهاتهم فزمننا هذين فكذلك كل الله بالعلم خزلة فكل الله بالعلم اليوم بالنسبة إلى زمانهم هم جلة وأفاضل القول فعندهم بالنسبة من نظر لنا الخلف ليسوا بشيء حتى قال بعض الثلاث كما ذكر أيضا الزمعين سحرية لقد مضى أقوام لو كنا بينهم لكنا كنا رسولا يعني الآن نحن طلاب علم من خيرة الناس ونست لو كنا بعفر الثلاث لعبدون من العام ولا يرون شيء نعم السابع عشر تركي العلم عن الأشياء الأصل الطلب أن يكون بطريق التركيب والتركيب عن, الأس... عن الأساسيس نعم نعم يا نعم والمناقصة والأشياء والمثافنة الأشياء المثافنة عن الماضي ملزمة هنا ومزاحنة من أبواه رجال لا من الصحب لوطون الكتب والأول من هذه أبدي النسيج عن النسيج الناضل لا لأننا عنا اليراث واليراث لا يأخذ بالركاز ولا بالوجاد وإنما يأخذ من مورث هل أنا ورث الأنبياء والأنبياء لمورث تزره مورث نعم. وإنما مورث هذا العين فمن أخذه وأخذ بحذو واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرسل نيراث العلماء فأخذ نيراث نيراث نير النبوة فأخذ من المورجته ولا تنتهي به لا تنتهي بهما كثرة وإن ما خذهم العلماء إذ عند العلماء فأخذ منهم هذا النيراث النبوي.نعم.والأول من ما جاء في النبي عن النبي الناظر وهو المعتم أما الثاني عن إداب فهو جمال.نعم.على وصاية النبي.فوانا تبكى إذا. لما في القبائل لك من وأنفط وأنفط في القبائل يقولون لكن أجرمن أنصقوا إلى فلان الفلاني في القبيل الفلانية فتعدوا نسبها القذالي فإذا سألت عن نسب العلمي ماذا تقول كتاب فلان فلان لا نسب العلم تطأ فلان الفلاني ترسطه عند الشيخ فلان وقراته عند الشيخ فلان ولا الشيخ فلان فهذا هو نسب العلمي الذي ينبغي أن تحمل به طالب العلم ويتفاخر به عند المخاطب الخصوص في إخرافيني. نعم وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده من دخل في العلم وحده من غير شيخ خرج وحده من غير علم من دخل في علم وحده ومن غير شيخ خرج وحده من غير علم نعم أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنع وكل صنع تحتاج إلى صانع فلا بد إذن بعلمها من معلمها الحاضر وهذا يحتاج يكون محل إجماع سنة من علم العلم إلا من جدة إذن علي بن رجوان المصري الصبيب المتوفى سنة أربعة مينة ثلاثة وقد رجع عليه علماء عصر من من بعدهم نعم كان فل... فل... فل... لا يرى الاكثار المشايخ مشايخ وإنما يرى الاكتفار من كتبه ورد عليه علماء العصر لأنه لا بدنا يمشي قوة تسلم عن العلماء نعم طال الحادث السهدي رحمه الله تعالى في ترجمته ولم يصرشه شيء اشتغل بالأخذ عين كتب وصنب جزابا بتحضير استناعتي من الكتب وأنها أوقف من المعلمين وهذا غرط فالغرط كلها الاكتفاء بأحدهم عن الآخر ولا تستخدم الشيء نظير قراءة فالشيء قراءة غلالة وأنت فيوقتك وقت طويل ولا تستخدم القراءة وإنما عليك بهذا فلازم الجرامان عليهم ثم يعد للبيت فقر المطولات وصفر المطول, المطول وشعر المصفر وانسخ الكتب حتى تستحضر وحبّد الزوات القادمة وهكذا نعم. وقد بطفت صمدي من الواكي ورد عليه وعنه السبيبي بذرع الأحياء عن عدد من العلماء معززين له بعده علم منها ما قاله الظهر فطلان برد عليه مم. الثالثة يوجد في ذات الأشياء وطبع العلم وهي معزومة عند المعلم ويتصعيف العالم في اجتباه الحروف مع عدد السبب نعم فوقع العمد فقط الكتاب لا وضع تصحيح الشيخ الذي صحح لي وربما أنا أفهم الكلام على غير تهني حتى أن ابن فحن بني نقل بأن هناك من بعض العوامل من أهل الحديث مر به حديث الاستبراء الجارية لا يستغلن أحدكم ما أهو لا يستغلن أحدكم ما أهو زرع غيره فلما سمم هذا الحديث نادى بأهل المزارع جاء أهل المزارع أبتلوا السواقش وهو حديث في بعض ومعنى في بعض فأهم منهم فأمن آخر وإن النبي عليه السلام لا يريد بذلك الزرع الحقيق وإنما يريد بذلك الاستبراء الجارية عندما يشتريها من غيره نعم والغاط بذلغان البطل وقلة القذرة بالإعراف وخساد الموجود الموجودين وإسلاح الكتاب وكتابة ما لا يفرق وقراءة ما لا يفتك ومذهب صاحب الكتاب وتكم المسك وردائة النقل وإدماج القارئ المواضع المفاضع وخلص مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وإزباغ يونانية لن يخرجها النافر من, من اللغة كالنوروس كالنوروس فهذه كلها عورقة عن العلم وقد اشتراح المتعلم من تفجرها عند قراءته على المعلم وإذا كان الأمو على هذه الصورة فالقراءته على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان بنفسه وهو ما أردنا بيارك. نعم فبدل أن تقرأ أنت بنفسك، ثم انتزمت بكل هذه الاجتزامات لأن تراجع الحديث في تقصد سقرين وإذا جاء نقرم في التقصد راجعه في تقصد سقر وإذا جاء كدوس غريبة تراجعه في التقصد الغريب هذه كلة عميشة طالب العلم كتاب وقرأ عند عالم وأنت جالس هو الذي بيّلك التفسير، وبيّلك الحديث وبيّلك الفقو يبيّلك بكل نواحي هذا الكتاب نعم وعلى الصحدي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي نعم لا تأخذ العلم من صحفي هو القرآن من مصحفي فقط قلال القرآن على المصحف ليس على يدي قارئ يعني, يعني لا تقرأ القرآن على من من المصحف والعديد وغيه على من احضر ذلك من الصحف. والجليل الماجهي الوضعي مطرة من ربوان انك ثرت الآلاف السراجي موسير على اخلال الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعائل أشقونا من, زائف حتى من مكان في الشيوخ والسلامين ومتفن من زايد ومتفن. حكى منهم أن كانوا يصنفوا عدة مسيو، فيذكر ثلاثمائة ألف شيء. فكل عالم العلماء تجد أن ليزانه مناسبة. بين العلماء ذكر مشايخه. نعم. وأنبأ جذابة من المفسدين عن الشيوخ حتى بلغ رحمهم الألوه كما في العزاب من الأسفنجرائي. نعم. في كتاب الإصارة أنه قسمه اسمه العزاب. لشيخ بكر بن جيد ذكر فيه تعزل مشيطات وكان ابو حيان محمد بن موسى بن أندلوني إذا ذكر عنه إذا ذكر حزار بن مالك يقول أين شيوخه كان بينهما مناحرة في النحو كلهم أمام نحو فكان إذا ذكر عنده ابن مالك صاحب الألبية يقول أين شيوخه يعيره في قلة شيوخه قال الولي كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل الباب فلما دخلت الكتب دخل فيه غير أديب نعم الصحيح قال كل أحد اليوم كل مصدق تجد الشخص غير مسنف ولا متجذب دين الله وجل ويتكلم في حلال وحرام ففتحت الكتب فصحيح كل من الناس عالم في ليته وإنما العلم الصحيح والعلم الحقيقي والعلم الثابت القادر هو الذي يخرج عن عن فلمات نعم ورؤى مثلها عن ابن مبارك، وروى مثلها ابن مبارك، وروى مثلها ابن مبارك، عن الأوزايد، ولا ريب أن الأغنم الصعبة يقع فيه خلل، ولا فيما في ذلك العرض حيث لم يكن بعده بعده، حيث لم يكن بعده ولا شمل، حيث لم يكن بعده ولا شمل، بعد بعد فتنتصر الجلمة بما يقيل المعنى، ولا يقع مثل من ذلك خطي من أقوال رجال. فذلك التحديد من الجنس يقع فيه في لخلاج الضوائز الانتسادي كتاب ولكن قلتول مدهد من قلت له في هذا دراث المغرسين أتلك ولبعض منه فلمش... أنت المنشادي العالم الكرسولي في المشتلاك الظنون مبنان فيقينه في المشتلاك الظنون فيمر بمثلة بلغانه متيقين في الحقيقة ليس متيقين لأن مثل هذه لها شوارد ولها شواد ولها مخارفات من بعضها العناء وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد لظن الظبر أن الكتب تهدي أقى فهم لإطراج العلوم وما يدري الجهول بأن فيها قوامض حيّرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير سيح قللت عن إفراض المتظيم وتلثبت الأمور عليك حتى تصير أظل من سوء الحكيم ثم الحسين رجل طبيب يوصد بالشلس وقيل بأنه سئلة مرة في مسألة شخصية فكأن فيها إباحة فروش ومثل ذلك فأباحها فضرب فيه المثل بالحب والتجازر في الإسفار حتى من أهل الشعر من أنشد أبياثا على لسان حمار ثومة من أنشد أبياثا على لسان حمار ثومة فقال قال حمار الحكيم ثومة لو أنصف الناس كنت أركض لأن جهلي جهل بسيط وجهل ثومة جهل مركض هذا حمار صار يقول قال حمار الحكيم ثومى لو أنصف الناس كنت أركض لأن جهلي جهن بسيط و جهلي ثومى جهن مركض لذلك نفسه فيه والله أعلم و صلى الله عليه وسلم معيزين ومسلم الله عليك يقول هل لا جد من جزء القرآن الكريم في طالب العلم؟ لا شك أن حذب القرآن الكريم من مكملات طالب العلم لكن هل هو واجب؟ لا الصحيح أنه ليس واجد، واختلف العلم في الأجزاء الواسعة، فمنهم من قال سورة، ومنهم من قال آية، ومنهم من قال سورة شيء، وذكر ذلك كله كل بمصحف الحنبلي في, في جمل الأول أو من الثاني من من أتباع الشريعة، فحبوا القرآن كثيراً شك أن واجب أو أو من متحفظات هذا طالب العلم، ولكن ليس بشرط في أصل الطلب، ليس بشرط في أصل الطلب، وقد تأخر عندنا عن من هذا العلم الكبار المتحفظ، فإذا استعدم ترجمة الرضوان بن أبي شيبة. في تهديب التهديب والخطير البغدادي في تاريخه ترون أمرا عجبا من سوء خطره لقرآن الكريم وكذلك محمد بن عمر رحمه الله المغاقي كان من أعثر الناس حفظاً لقرآن الكريم وهناك من الصحاب أيضا قالوا كان كننا إذا نحرض منا سلسة البقرة تجل في أعيننا نعم حسن الله إليه هذا الثالث يقول تجدنا إراج السؤول تجدنا حفظها الأهم أشك أن الفهم هذا المصبوب ليس كل كتاب يحفر وإنما الوسول هي الذي تحفر وأما المطولات فستظهر كانت المراجع في التفطيحات تظهر، يعني تقضى أكثر من مرة إذا أستمت وإن تنسحك له أن في الثاني فهذا أمر حسن وحتى أن تأخرنا الآن في العصول وابعدنا عن عصر الجواي والإسناد ودولنا الكتب لكن ذلك يعجل أن حفظها بالسطرة وراد أن يحفرها فقد كان مستطيع الهرو ويحفظ هذه الكتب كلها، ولا يد الحديث إلا بإسناده، ومتأخر بعد المئة الرابع تقريبا من الهجرة، ومع ذلك ما كان يكتب الحديث إلا بإسناده، وشيخ السادة يعني أيضا كذلك أمل أحاديث عدة بإسناده من عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في جزءاته للتجلي، فالقصد أن طالب العلم ينبغي أن يحفظ ذي الكتب، لأن كتب ما ينبغي أن تحرق. وهناك ما ستم ما ينبغي تقرأ ولا يسبب يحضر إلا ما أراد منها وهناك ما ما يبغى أن, أن أي يقرأها أكثر من مرة فينشغل في حسن وينمتح حظ يستظهر ما فيها من أخبار وآثار فيذكرها ما تشاء نعم الله إليكم على ثالث نقول فاحسن الله إليك نعم. الله إليك على ثالث نقول هل لعب كرة في خوالك بمرورة؟ لعب كرة القدم تتلم بين ومن رخص في لعب وسقرا أو لعب الكرة على وجه العموم شيخ الزلمة سينية ولا يجي بها الكرة التي هي اليوم وإنما رديها الكرة التي يلعب من على الخير يتعلم بها الإنسان الكر والفرق وأيضا جازها الشيخ محمد البرهين بروابط شرعية ذكرها في كتارو وخلاف كتارو في بعض الكلام الشيخ أن الشيخ بعجل من بعض الحوامل والشيخ صمد من عبد الله تواجري تفصيلا في ذنبها والتحذير منها من دمائة أودل تقريبا ذكره في كتابه تحذير المسلمين أو رباح والتغيين من تحذير المسلمين المشافة والمشركين المقبود أن القرصة قدم إذا عجل الإنسان على غير وجه فيه محبوب من التكشف والعري والانشغال عن طاعة الله عز وجل واتباق على رهان وقمار ويكون فيها أيضا نفسه وشدة ما يؤثر في الآخرين منفسر وما سائر ذلك عن الصلاه وخصنا ايضا الحثه المهنيه لتعلم الخض والهرس والاقدام والاحجام وقوه البدن ليستعين بعونه الله عز وجل اذا استقرت هذه الأمور ان شاء الله تعالى وفي حاشيته ان الله عليه يقول ان لكم جميعا جميع حقوق الجسم لينطق الجسم ديما بالاقل ورايها هل على هذه الغذة لجائز الطلب أم لا؟ لا شكرنا هذه مهمة كتب مهمة لكن مؤلف أراد أن يبقى أصول التي ينطلق منها وإلا هذه الكتب كلها السنة يعني أن بن أحمد ولا الشريعة الأجري ولا غير ذلك من الكتب السنة كل كل كتب ناصح ينبغي أن يعتني بها ويعتني بها طالب العلمة أحسن الله من أين؟ السؤال الرقيم يقول إذا توضعتهما ذهب إلى المسلم في الطريق تدفعك الكذنين لأمسحهما وكان هي في يدي باقيه ألماء فلأمسحهما وأنا في الطريق فرمادة كذا وجد باقينا النافحة وقد جاء في وهو أطيب الله الله يعني بارحة الله